وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السحر وأنتم تبصرون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 وَمَا جَعللناَاهُ جَسَدَ ل يَأكُلونَ الطَّعامَ وَمَا كانَوا خَالدين ثَُّ صَدَقُناَاهُم الْووعْدَ فَ أَن جَينَاهُ وَمَنَّ شَ وَأَهْلَكْنَ المُسِفين لَقَدَ أَ زَلناءِلَكُم كِتابابَ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعقِيلون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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنِ اتَّخَذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ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 وَمَ يَقُل مِنهُم إّ إلَهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجزهِ جَهَنَّم كَذَلِكَ نَجَز الظالِمِين أَولَ يرَ الَّذينَ كَثَرُوا أن السَّمواتِ وَْأَرضَ كََتَ رَدقَ فَفَتَقُناهُماَا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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ قُلِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة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 بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ منا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 وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ دُعَاءً إِذَا مَا يُنَاذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 وَهَاذذِك رُُّ بََكُ أَزَلناَااه أَفَأَتُم لَهُ مُمكِرُون وَلَ قَدآتَنَا إذَ رَهِي مَ رشْدَهُ مِن قَبلَلُ وَكَُّ بِهِ عَالمين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 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَٰلِكَ فِي كُلِّ مَنِ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ قُدْرَةً عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 وَحَرَامٌ على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون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 كُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْكُمْ لَهَاوِرُدٌ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهَا مَاشَاءَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ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 كماَمَا بَدَ أن أَووَلَ خَلقٍ نُعيدُهُ وَعددًا عَلَنَائ كُن فَاعلين وَلَ قَدَكَتَبَنَ فِي الزَّبور مِ بعد الذِكْرِ أن الأررضَ يَرِفُهَا عبادَ الصَّالِحون.